مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ما فيش حد يفرض عليك فاكهة معانة كل شيء متوفر وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذل فكل فكلما اشتهيت شيئا كان بين يديك كان بين يديك لو اشتهيت تفاحا كانت تفاح بين يديك فورا من غير بذل أي مجهود فإذا اشتهيت شيئا آخر من الفاكهة غير التفاح تحول التفاح الذي في يدك الباقية من التفاح تحولت إلى الطعم الآخر الذي تريد وتشتهي شيء لم يسبق له قياس وفاكهة مما يتخيرون حتى في الدنيا برضو في الدنيا لك أن تتخير ما تشاء من الفاكهة خلافا للطعام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمر بن أبي سلمة فيقول يا بني سم الله وكل مما يليك ليس لك أن تقفز بيدك إلى الطعام الذي أمام الآخرين ولكن كما أخبر في حديث آخر إن البركة تنزل وسط الطعام في العصع كده البركة تنزل وسط القصعة فلو طاشت اليد هنا وهناك ربما لم يبقى للآكلين بركة فأدب النبي عمر بأن يأكل من الذي يليه من الأدامه على طول والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتقون أطايب الكلام كما ينتقون أطايب السمر كلمة الطيبة كانت تدور عليها هي فين ويقولوها زي ما كانوا هم نفسهم بيبحثوا عن السمر الطيبة فين ويأكلوها فمسألة اليمين مسألة الأمام إن أنا أكل مما يليني في الفاكهة لا لست مطالبا بهذا بل لك أن تأكل من الفاكهة ما تشاء خلافا للطعام فإنه يلزمك أن تأكل مما يليك وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون أنتم قد علمتم في الدروس الماضية أن طير الجنة أمثال الإبل الطير الواحد أد الجمل ولحم طير مما يشتهون من أنواع الطيور في الجنة كلما اشتهيت لحما كان بين يديك شواء. جاي جاهز للطعام والشراب فهذه فاكهة وهذا لحم طير ذهب بعض أهل العلم من هذه الآية ولحم طير وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون إلى أن السنة تقديم أكل الفاكهة على اللحم يعني قبل ما تتغدى أو تتعشى تأكل أبله فواكه الأول وهذا ربما يكون التحكم بغير دليل وإلا فالآية قد وردت في سياق نعيم الجنة وليس في الدنيا وإن كان بعض أهل العلم من الطبي وعلماء التغذية يقولون أن الفاكهة أحسن غذاء للبدن من الإدام والإدام اللي وإحنا بنسميه الطبيخ بلا شك الطبيخ مضر جدا والتشبيك وال... وغير ذلك لكن الفاكهة ليست كذلك فهي أنفع للبدن من الإدام لكن ليس بلاد من أن يكون من السنة أكل الفاكهة قبل الطعام وقال تعالى وإن للمتقين لحسن مآب ربنا برضو بيتكلم عن المتقين وليس عن الفساق والفجار وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتاحة لهم الأبواب جنات عدن إنما هي للمتقين وليس لغيرهم من الملحدين الكافرين متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب تصوير بديع الإنسان في الجنة قاعد متكئ كذا ويدعي دعميص الجنة أطفال الجنة الذين يقومون بخدمة أهل الجنة يا بني اذهب فأتيني بطعام كذا وشراب كذا فأتيني بطعام كذا وشراب كذا يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب الذي يريد ويتمنى وتشتهي نفسه يدعو هؤلاء الصبيان فيأتون له بما يشتهي ويريد. وقال عز من قائل إن الأبرار يشربون من كأس كان مذاجها كافرة طعمها طعم الكافور ورائحتها عينا يشربون بها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا تنبع له ما كذا. وقال سبحانه من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو ألثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب يرزقون فيها بغير حساب شهر الفضل ولذلك كان أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت كما نبهنا من قبل وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث جابر إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يدفلون فيش واحد يوم بيتوف ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون لأن كل هذا تأنف منه النفس أن تراه فالجنة منزهة عما يمكن أن يأنف منه من كان من سكانها قالوا فما بال الطعام إذا كان الواحد فينا هياكل ويشرب الكلام ده إذن هيحتاج أنه يروح الحمام لقضاء حاجته فقال النبي لا إنما هو جشاء إنما هو جشاء تقريع إنما هو جشاء ورشح كرشح المسك الأكل والشرب بيطلع على بدنك عرق. العرق ده رائحته رائحة المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس وعن أنس قال النبي عليه السلام إن طير الجنة كامثال البخت إن طير الجنة كامثال البخت البخت اللي هو البعير الجمل الطير في الجنة أد الجمل طرع في شجر الجنة أكلها يعني بتاكل من أشجار الجنة، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن هذه الطير إذا لناعمة طير بتاكل وتشرب من أنهار الجنة وأشجار الجنة، فقال إنها إذا لناعمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلتها أنعم منها وإني لأرجو أن تأكل منها يا أبو بكر وإني لأرجو أن تأكل منها. أو أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكر وإن شاء الله هو كذلك أما عن ثياب أهل الجنة هل يلبسون ثيابا؟ الجواب نعم قال الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور أساور من ذهب تب وذهب محرم على رجال أو في الدنيا وليس في الآخرة ومن لبسه في الدنيا يحرم منه في الآخرة إلا النساء فإن النبي قد أباحه كما أباح الحرير وحرم الذهب على الرجال كما حرم الحرير قال يحلون فيها من آساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير الثياب بتاعتهم من حرير يتفتقوا من ثمر في شجرة طوبة في الجنة وقال سبحانه يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا لونها خضراء ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك كل واحد فيهم أكل ميل ودي أعدة اللي دماغه حلو قوي ورأي قوي. متكئين فيها على الأرائك على كراسي كده معدة ومهياء إن الإنسان يقعد هو ميل على ظهره على جنبه على جنبه الآخر متكئين فيها على الأرائك نعمة الثواب وحسنة مرتفقة وقال تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل يعني لبسين أثواب خضراء من سندس واستبرق وحليتهم وأساورهم من فضة وشرابهم وثقاهم ربهم شرابا طهورا شرابا طاهرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس عمر مشوب بؤس في الجنة أبدا إنما كل ما فيها نعيم مقيم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه لا تبلى ثيابه عمر الجلبية بتاعته هتبقى قديمة ولا فات عليها السنة ولا سنتين مفيش حساب للزمن في الجنة مفيش حساب للصباح والمساء مفيش حساب للظهيرة وظلمة الليل كل هذا ليس في الجنة إنما الجنة قد طابت لأهلها ينعم فيها متى شاء وكي شاء فلا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه لا يكبر ولا يصار يبقى في سن 33 سنة دائما أما عن فرش الجنة البساط اللي مفروش في الأرض ده هيبقى عبارة عن إيه البساط والسجاجيد اللي مفرشها في الأرض هيبقى عبارة عن إيه هل هي من صوف خشن قال الله تعالى فيها سرور مرفوعة جمع سرير جمع سرير نتعافين بين السرير والتاني رفع السرير كما بين السماء والأرض ما سيرت خمسمائة عام السرير مرفوع السرير مرفوع عن أرض الجنة ما سيرت خمسمائة عام اللي يطلع له مين الله تبارك وتعالى يطلع عليه صاحبه بأدنى ما يمكن أن يتخيله الإنسان الله عز وجل قد أعدى الجنة إعدادا لعباد الصالحين تصور السرير المرفوع عن الأرض الجنة بمثالة خمسمائة سنة فيها سر المرفوع وأكواب موضوعة أكواب جامع كوب كثيرة جدا خذ ويشرب من النهر مش يشرب البحر ونمارق مصفوفة والنمرقة هي الوسادة المخدة نمارق مصفوف كثيرة جدا ومصفوفة بطريقة يعني تجعل الإنسان يعني يخلد إلى الراحة وزرابي مبسوثة البسط البسط مبسوثة يعني منتشرة في أرضك وفي ملكك في الجنة وزرابي مبسوثة قال سبحانه المتكئين على فرش بطائنها من استبرق تصور ان انت قاعد على فراش البطانة بتاعته من جوه استبرق اما للظاهر شكله ايه لما دي البطانة الحشو اللي جوه من استبرق اما للمنظر الجميل الذي يحافظ عليه كل من يريد ان هو ينجد كنبة ينجد كرسي ينجد مرتبة لما البطانة استبرق اما الظاهر تبقى اي بها فقال سبحانه متكين على رفرف خضر وعبقري حسان رياض في الجنة ووسائد يتكئ عليها صاحبها وعبقري اي بساط اهل الجنة وعبقري حسان البسط نفسها منظرها جميل ورائع وعبقري حسان أي وبسط وفرش حسان منظرها جميل الإنسان يظل هكذا ينظر إليها إذا كان الإنسان في الدنيا ما أحسن حاجة تعملها إيران دي إيران الدب الأسود أحسن حاجة تعملها السجاجيد السجاجيد وتلك الفرش فيقولك دا دا دا سجادة إيراني ما هو ما مش مش مش فلحينه اللي في دي ما يعرفش يعملوا حاجة أحسن من كم فتصور الإنسان يظل ينظر بعينيه إلى السجادة وقد أخذت لبه واستولت على نظره فما بالكم بفرش أهل الجنة التي بطائنها الدخلية بتاعتها من استبرق اللي لبرة شكله ايه سبحان الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفرش مرفوعة يفسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وفرش مرفوعة فيقول ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام وعن المسعود في قوله تعالى بطائنها من استبرق يقول قد اخبرتم بالبطائن فكيف بالظاهر فكيف بالظاهر أما نساء أهل الجنة فهن الحور العين قال الله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون يعني المرأة كاللؤلؤ في صفائها وجمالها وحسن منظرها ومع هذا هي مكنونة مستخبية مدارية في خيمتها يعني برضو ما فيش اختراط في الجنة قال كامثال اللؤلؤي المكنون اي المخفي المصأن المختبئ الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس ولا عبث الايدي فهي مكنونة فلا اقل من ان تمتثل المرأة في الدنيا اختها في الاخرة وان تكون درة مكنونة مصانة مختبئة عن أعين الرجال وقال سبحانه إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب الكواعب جمع كاعب وهي المرأة الجميلة التي بدأت تظهر مفاتنها فهي فهذه المرأة أعدت للمتقين لتكون زوجة له في الجنة اترابا اي متقاربات في السن متقاربات في السن وقال النبي وقال الله عز وجل أنشأناهن ان شأناهن ان فجعلناهن ابكار عربا اترابا شوف ربنا بيقول ايه عن نسائه للجنة إن أنشأنهن إن شاء خلقها الله تبارك وتعالى خلقا وأعدها إعدادا للمتقين إن أنشأنهن إن شاء فجعلنهن أبكارا كلما أتاها زوجها رجعت بكرا بعد ذلك مباشرة فجعلناهن أبكارا عربا أترابا والأتراب المتقاربات في السن والعرب المتحببات إلى زوجها المتحببات إلى زوجها تحاول بقدر الإمكان بقدر الإمكان أن يسمع منها ولا يرى منها إلا كل جميل وكل حسن لأنه ليس في الجنة قبح أقول قول هذا وأستغفر الله لو لكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهلي وصحبه وسلم تسليما كثيرا دعوة فوق السحاب